تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لمْ يكن ال الذيَّذينَ كَفرَروا مِنْ أَهْلِ الْكِتابابِ وَالمُشْكينَمُ فَكِينَ حتىَ تَاتِييَهُمبَيينَ رَرسُول مِنَ اللهَّه يَتْلُ صُح فَُّ طَهرَه فيِيهَا كُتُبُ قَيّمَاهَا